خَلَقَكُم مِن نَفسِ وَاحِذَةِ وَخَلَقَ مِنهَا زَووجَهَا وَدَسَّ مِنْهُ لِجَلًَا كَثِ رَ وَنِسَاء وَاتَّقُ اللهَّه الذي تَسَاب أَلونَ بِهِ وَْأَحاب إِ اللهَّهَ كََ عَلَيكُم رَكبَ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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا, وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُ اليَتَامَا حََّ إذَا بَلَغُّكَ حَفَئ آ نَسُم مِنهُم رُشْدَم فَدَفَعُوا إلَيهِم أَمولَهُم وَلَا تَأكُلُهَا إصَافَُ وَبِدارًَا أَ يَك